إِلَّا صَفْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَميعٌ لَدَيْنَا فَإِذَا هُمْ جَميعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 سلامون قولا من الرب الرحيم سلامون قولا من الرب الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان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 هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون ها هي جهنم التي كنتم توعدون <تصفيق> اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم <تصفيق> وتكلم مدايدين فَتَشَاهَدُوا أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَتَشَاهَدُوا أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِم فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَنَا يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُقَصِّرْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ